Bismillahir Rahnamir Rahni Ipura bismi kill Ledi Holako, Holakal Yu Sanamin Alaku, Ipora Warabbu Akram Al Ledi Alama Bilkalam Alam al Yalam